كان ضعيف شجع عوض اعلى صوت صح وكان ملوش جاه في طريق الحياه الصحبه. يا صاحب العقل سرك اجعله في بير خلي زمامك بايدك زي خيط في بير في بحر او في بيت اختر في الطريق اللي تعوز معك ان كان اصيل ينفعك وحيبقى رد معك ماشي الرضي يتعبك واللي اصله معك من بي طلع شوي وقعت في بيته لو سمعناه عن ادهم وعن بدران واهلهم في البلد كانوا جيران بدران بطيركا والصدا او ارثهم بدران بطل كان يحب العدل ويجيله موسيقى ان حد طلبه يلبين داه ويجيله موسيقى نظر السلم خاف فعبد صديق يجيله ياويل يا ويلو يا ويلو من طمع بطاله الطفل ادهم ابوه والصالح عليه عمرو وبعد ما مات ابوه كان بيرايه عمرو وملك ابوه في البحيره بيحرصوا عمرو لما بلغت من سته للمدرسه والدار. وقبل منها لقدام البلد والدار. أنا الوالي في مصر له اعوهانه ومسوركش في قريه في ليه اسمه ومسوركش هلا يحتعش اسجن اللي بنيه هو جزاجه ومبنيه وبيأكل اللقمة من غجل موز وبنيه الحكم ليس عليه والملح السوري الحكم ليس عليه